وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائت الظهرون منهن أمهاتكم وَمَا جَعَلَ عَلَى آدَمَ إِذَا أَقُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذلكم قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ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 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وازواجه أمهاتهم واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم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 يَسْأَلُ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلنا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك بتلي المؤمنون وزلزلوا ذلزالا شديدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَفْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَرْجِعُوا وَيَتَأْذِينُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ الْنَّبِيُّ أيقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يثيرا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 أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يزيرا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 لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا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 وَأَنْذَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ كِتَابِ مِنْ صَيَّاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْبَهُمْ وَدِيَارُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَأَرْبَلًا تَطَوُّهَا وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي أقل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت من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 وَقُمْ فِي بِيُوتِكُمْ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمِ الصَّلاَةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأْطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا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 يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك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 في أدوابهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حر وكان الله مفورا ترجي من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء ومن من من فلا جناح عليك ذلك ادنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النتاء من بعد ولا ان تبدل بهن من أزواجهم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 يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اله ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي افيستحي منكم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 ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا لسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا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 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي أقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا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 إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها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 لا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أي يحمل لها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظل